إلى أولئك وحدكم بهذه القصوة هذا الشاب يقول عن نفسه في آخر حياته يقول بعد أن أنهيت الثانوية ونحن الآن في هذا الجو الذي قد انتهى فيه البعض منا من الثانوية يقول جاءني أحد رفقاء السوق فقال لي يا فلان تحب السفر معنا قلت إلى أين قال إلى تلك البلاد الآثيوية بلاد آسيوية فيها المنكر والكتاب بأبخة الأثمان فقلت كيف قال طلق من أبيك المال وتافر معنا الأمر بسيط أياما معدودا ثم نرجع قال فجأت إلى أبي وانظروا إلى أبيه الغافل وكم غفل بعض الآباء عن أبنائهم فقال يا أبي لقد نجحت من آنوين وحصلت على التقدير العالي أريد مكافأة قال ماذا تريد قال أريد مالاً ليذهب في السفر مع أصحابي فقال الأب إلى قال إلى تلك البلاد قال لب. فأعطاه المال قال فسافرت لأول مرة يقول فذهبنا إلى تلك البلاد يقول والغريب أنني رأيت شباباً من أبناء بلادنا عرب يقول دخلوا أماكن حمراء أماكن مظلمة أماكن في الفساد والشهواء يفعلون زواحش والمنكرات قال فدخلت معهم يقول وفعلت ما لم أكن أظن أنني أفعله في حياتي يوما من الأيام صنعت المنكرات فعلت الثواحش وأتيت الشحوات يقول فتلذذت مرة بعد أخرى يقول حتى رجعت إلى بلادي فاشتبت إلى الرجوع يقول فأخذت من أبي مالا مرة أخرى فذهبت وهكذا توانت السفرات بعد السفرات يقول حتى وقعت في وكر المخدرات اسمع ماذا يقول يقول فلما نفدت الأموال بدأت بالسرقة أخذت أسرق الأموال لأسافر إلى تلك البلاد السفر صار في دمي والمخدرات تجري في عروقي يقول ومرت الأيام والسنون يقول حتى جاء ذلك اليوم اسمع ما الذي حدث يقول أحفظت بإعياء شديد وأنا في إحدى البلاد الغربية يقول فسقطت في فراش فذهب بأصحابي إلى الطبيب يقول وبعد التحاليل وبعد التشوفات جاء الطبيب يفاجئني قال لي يا فلان إن الأمر صعب قال أخبرني يا طبيب قال بعد التحاليل اكتشفنا في الدم أنك مصاب بفيروس الإيدز يقول كأن الدنيا قد أظلمت أمامي أحلامي تبددت. كل الدنيا قد اثودت في وجهي ضاقت علي الأرض بما رحبت أيها الطبيب ربما أخطأتم قالت نعيد الكرح فأعاد التحليل مرة أخرى لكن نتيجة هي النتيجة يقول ذهبت إلى طبيب آخر وإلى مستشبا آخر ولكن النتيجة هي النتيجة يقول رجعت إلى بلادي مسود الوجه قد عظلمت الدنيا أمامي يقول أنا الآن أكتب إليكم صفتي وأنا على فراش الموت أنتظر يقول أنتظر ماذا أنتظر الموت أتعرف ما الذي يحصل؟ إن الإيد أوله فضيحة وعارة وتمر به الأيام وهو على الفراش ملقى ربما شهور ثم يبدأ بعد هذا تنهار قواه ثم يصاب بشلل شلل في الجسم لأن الفيروس يصيب المخ وتمر به الأيام حتى يصير على الفراش ملقى لا يستطيع أن يقضي حاجته بنفسه رأي أين المتعة أين الشهوة أين السهرات أين الفتيات أين السفرات كلها قد ذهبت على الفراش لا يقرب منه أحب الناس إليه كل الناس قد هربوا منه يخافون أن ينتقل المرض إليهم فإذا ذكروا فلان اتود وجه أبيه وأظلمت أمه وبكوا ودمعت أعينهم إذنهم على الكراش ينتظر الموت ثم تمر به الأيام فيذهب شيء من عقله فيصاب بالجنون أصحاب الإن على نفسه يقضي حاجته ثم يصاب بالجنون ثم يأتيه ألم شديد يأخذه من رأسه إلى رجله وربما يظل على هذه الحال ثلاثا أو ثلاثين يتمنى الموت ولا يموت يتمنى الموت ولا يبركه ثم يتعذب سنين او شهورا على هذه الحال ثم يقبض الله عز وجل